في كتاب الجمال حكايه شاب وتخيل كايت بنت اسمها هايدي كايت بنت اسمها هايدي عايشه حاجه طربت تضحك مثل نسيم الهواء هي اللي العليل دوا هي للجرح شفاء